عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضلا فهداه ووجدك عاما اليتيم فلا تقهر وام السائل فلا تنهر وام بنعمه ربك فحدث الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 يقين ثم لن تسالنا يومئذ عن نعيم